Ja me oleme jõudnud, me oleme jõudnud, me oleme jõudnud, me oleme jõudnud, me Sõirotonne vine, ma ta näen,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 وَقُرْآنَ الرَّحْمَنِ ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ قُرَّ لَكَ وَلِسَوْءِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّ فَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْلِمُ فِيهَا ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا فَبَدَتْ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا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 وكذلك نجزي من أسرف ولم نؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إهدنا ااياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين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 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَمًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمَن آمَنَ كَيْفَ تَسْبَحُ وَطَرَفَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرَى وَلَا تَمُدَّ النَّعَيْنَيْنِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِفِتْنَتِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وأبقى وَأْمُر أَهْلَكَ بِال الصَّلَاتِ وَصْطَابِر عَلَهَاب لَا نَنسْأَلُ كَرِزْقًَا نَّحْنُ نَ الرّزُقُك وَعَاقِبَة للتَّقَواب وَقَاُ نَونَا يَأتينَ بِآيَةِ مِرَبِّ أَلَم تَأِّهِم بَيِّنَةُ مَاافِي الصّحُ فِي الصحف الأولى ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبلهم لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل متربص يا رب فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى